بسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحيد الان تكمل لموضوعنا في الاسبوع الماضي اكلمكم في هذه الليلة ان شاء الله عن شخصية شاول الملك شاول الملك الذي عاصر سموهيل النبي وعاصر داوود النبي هو نوع من طيبة ربنا انه يسمح ان شاول دايب ملك ويسمح انه يمسح من الروح القدس ويسمح انه يتنبه كباقي الانبياء ويسمح انه يأخذ السلطة والنفوس دي مع معرفة ربنا شاول ده عنصره ايه وجنسه ايه وهيبقى ايه عقل يعني اختيار شاول للملك بيفكر من باختيار يهوذا ضمن تلاميذ المسيح زي ما أقولك أب كده ربنا بينشي أحيانا لما تكافؤ الفرص يعطي الفرصة لكل واحد حتى للشخص المخضر اختاروا ما تحق معرفته ليه وإدلوا النصح المقدّد. لكن على الرب من كل ده شاولتاً معتد بذاته معتد بذاته ومشكلته الاولى انه استقل عن الله يعني يعنيه استقل عن الله كان الليلوك يسيرون بإرشاد من الرب لكن هو مش على كيف لو أدى الأمر أنه هو يمشي عكس وصية سمهيل النبي ما في اسمه لو أدى الأمر أنه يمشي عكس وصية ربنا برضو لمانا استقلب ذات واعتمد على ذات وحصل أنه قدم الزبيحة بينما الزبيحة لا يقدمها إلا كهنوه ساموئيل اتأخذ شوية قالوا يا عبد نقدم الزبيحة جرال كفاء ما هي ربنا ادق ارشاد بخصوص الحرب ما هي عمل عكسي فمع انه اختير من الله لكنه سلك سلوكا ضديئا كانت نتيجته العبارة اللي وردت في صمويل الاول الصحيح 14 آية 14 وفارق روح الرب شاول وبغته روح الرديء من قبل الرب يعني لنا كنت يسكت, يسكت ولكن وقت اللزوم يعطف كنا من شاول مش معناه ايش على مزال وبرضو فيه وقت ممكن يحق وفي نفس الوقت اللي شاول فارفه روح الرب روح الرب حل على داود لما روح الرب فارق شاول اصبح شاول مثل مدينة غير محصنة اي عدو يقدر يخبط فيه. لذلك عباره بغتاه وروح رديه من قبل الرب كان نتيجة صبيعية لعبارة فارق روح الرب شاوي صعب جدا حكاية فارق روح الرب بالنسبة لاي انسان لحياتنا كلها الروحية عبارة عن عمل روح رب فينا فإذا فارخنا روح الرب يبقى الانسان خلاص بقى لا شيء ممكن الشياطين تلعب بيه ومسح داود ملكا وبعد ما مسحه سموهين ذهب إلى الرامة ولم يسلمه من الملك شيء فأصبح لدينا اثنين مسيحين للرب داود مسيح للرب وشاول مسيح للرب داود عنده مسحة مقدسة بدون ملك لم يسلم من الملك شيء وشاول عنده ملك بدون قوة النصح المخدرة واسمح الاثنين موجودين داود المنسوح من الله وشاول المرفوض من الله لكن شاول ما كانش يعرف ان داود تمسح ملك لو كان عارف ان تمسح ملك كان قتله ما يهمش ان ربنا هو اللي اللي امر بالنصح وما يهمش ان روح الله يحل عليه ده راجل وحش كان يقتل ده كان مستعد يقتل صموئ ايضا والعجيب ان لما شاول بقته روح رضيه ودوروا على واحد يخدمه جابوا له داوود اللي هو الملك الحقيقي اللي فيه روح الله اللي ممسوح من الله عشان يخدم هذا الملك المرفوض اللي فارقه روح الله داوود كان بيحترم شاوه بيحترم مسحته المخدس مع انه عارف ان عليه روح نبي. وهو اللي كان بيهدئ الروح النجس اللي عليه، لكن بيحترم لانه مسيح الرب كن عليه روح ما لهش وحدة امر ما يهدمش داود داود يحترم الكبار ويحترم متحق الله ما يهدمش خيسين والرسين كان يحترمه وباستمرار يقول له سيدي ويقول على نفسه عبدك يعني اقول له الا عبد كنت سيد ده عزيز دول شاول كان ملكا على الشعب ولا علاقة له بملكوت الله اما دول فكان له علاقة بملكوت الله وما يهموش سلطة على الشعب واصبح داوود المسيح المبارك المقدس بيخدم المسيح المرفوض الالاقة بدأت بينهم زي شاول لما بغتوا الاخرى دوروله على واحد يحسن الضرب على العود له دور فأحبه أحبه لان كان بيفده وجعله حامل سلاح ليه وفي الحقيقة هو كان حامل سلاح الله بين ذلك مش مجرد حامل سلاح عادي كان حامل سلاح الله بين ذلك وفضل يحبه على طول لغاية لما جت حكاية جوليات الجبار داود قال مين الراجل دا اللي بيعيش يا بالله انا اروح واحد كان شاول الملك خايف والجيش كله خايف ولكن داود هو اللي مكنش خايف فودوه عند الملك شاوي قال له ابن مين انت ابن مين انت ما انا اللي كنت بهد الروح المجلس اللي عليك لا ما القلوس قال له انا ابن عبدك اكسل بيت لحظ فصوروا دلوقت عندنا غلام صغير مملوء بالشجاعة والغيرة وشاب ملك جبار مملوء بالخوف والرعب في مجال واحد الابن انت مش قد ان رئاسه سيد الملك لا يخف قلب احد بسببه انا حسب واحر ما عنده شيء في التخاذل داوود برده كان راجل مؤكد بيكلم ملك خائف لكن ما يرضيش يقول له ليه انت خائف راجل مؤتب ونبيل فحب يلبسه الملابس الحربية فقال له لا داود مش مؤلف على الملابس الحربية هو ما يلبسي ملابس السلاح السلاحه الوحيد هو ربنا فقال له لا انا مش عايز اصلحة سلاحي هو ربنا طيب فرح داود ودخل للحرب دخل للحرب فأول ما رح للحرب وتفقدم نحو جليات شاو الملك. قال لابن رئيس الجيش قال له ابن من هزه قال له برضه مش عارف هو كان لديه سمعك من قبل شوية قال لي يا مولاي انا لا اعرف ثم اللي كنت جاهلو وبعد ما دوود رجع من حرب جوليات ومهرش جوليات وجهد للملك شاول فشاول قال له ابن من انت ايها الغلام برضو قال له ابن عبدك يا سبا البتلح برضو ابن عبدك يا سبا البتلح احبه أحبه ليه بقى وخله قائد الجيش لأن الحزب لم يكن قد دخل بعد إلى قلب شاول فأحبه لكن لما النساء بدأوا ينسفوا ويقولوا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته الربو يعني عشر ثلاث يعني قال ادلو الدون الغلوف والدون هو العشر ثلاث لبعد كده ياخد الملك مني بدأ الحسد والغيرة يدخلوا قلب شاول وتغير شاول تماما وأصبح عدو لداود كل الأيام هنا نجد شيء غريب انت شايف ان الراجل ده ربنا معاه ومع ذلك تقف ضده وتبقى عدوه ليه كل الايام يبقى كأنك بتعادي ربنا اللي معاه ما هموش شاول شاول قلبه من جوه وحش وفكر لازم نقتل دوود في الاول بدأ يخبر حفظ اللي في قلبه وبعدين اقتدى يسخره فقال يعمل ايه يصدر داود في الحرب فيليب فبقى يبعثه للحرب كان بينتصر داود فكان بين مؤخر كان كل ما مهمة مهمه يفلح فيها جدا فتعب من انه فالح دايما وكان الرب معه تعب من ان الرب معه الشعب ده يحب تائب ان الشعب بيحب لو كان متناضح يدخل ويخرج امام الشعب فالناس مبسطوا منه ما عملش العنجحية بتاعة الملوه فهو تائب منجي برده فنبنفاش احكايت الحروب هل طيب نشوف طريق نموته به ازاي يجوزه بنته فتصير شركا له يعني عن صريق بنته يحاول يقتلوا فبنته ما طوعدوش كانت بنته بتحب داود بس، وص عبيده انهم يقتلوه عبيده ما قتلهوش فكاد واصبح انتصارات داود سببا لتعب شاود كن ان داود ناجح في كل طرقه طرحه لأصبحتها هي المشكلة بتاعته هي المشكلة. على رأي الشعر اللي قال اذا كانت فضائلي اللاقي اتيه بها عدت ذنوبا فقل لي كيف اعتذي اذا كان شغب مشاكلي الفضائل بتاعته ابقى اعمل ايه ما نتضيقش لما نلاقي واحد من بتوع ربنا تعدان في حياته لان كل ما بيكون الانسان ناجح في حياته بيتعرض لثلاث اشياء الانسان الناجح في حياته بيتعرض لثلاث اشياء يتعرض لحسب الناس الأشرار مرة اثنين يتعرض لحسب الشياطين نمرة ثلاثة يتعرض لكبرياء في القلب داود ما كانش عنده كبرياء في القلب لكن عنده حسب الناس الأشرار وحسب الشيطان وفضل شاول الملك يعادي داود طول الأيام من متاعب النجاح ومن متاعب الانتصار بالنسبة لدوود اللي كان بيفهد شاول الذات الحسد الغيرة الحقد اللي في القلب الرغبة في قتل دوود بحث سمخه ان داوود هو اللي حماه من الروح النجس بحث سمخه ان داوود هو اللي انقذه وانقذ الجيش كله من جوليار بحث سمخه ان داوود هو ان هو اللي انتصر في كل الحروب اللي راح فيها بحث سمخه ان دا يبقى ممكن ياخد الملك منه فاصبح وقديه فيه <تصفيق> سرعة <معاه> طول الايام <تصفيق> شاول كان يهمه نفسه ويهمه ملكه ويهمه انه يورث الملك الاولاده طب ياخ انت بعد ما تموت يهمك من اللي يوراقك لا اسمه مش بس اسمه واولاده ده السبت بتاعه لان شاول كان من سبت بن يمين وداود من سبت يهوزا يبقى هو عايز السبت بتاعه يبقى الغالب لدرجة انه هيد نيكال ابنته ضد داود وهيد يناسان ابنه ضد داود ويناسان قال له عملك ايه وحش ده رجل كويس في كل اعماله مالك بيه فرحب حبي يضربه وقال له هذا خذني ليك والامك يا كذب باسلوب واحد قال له طول ما داود عايش الملك مش هيصل اليكم يونسان ما كانش يهم ان الملك يوصل اليه كان بيحب داود مش بيحب داود كنفسه بيحب داود اكتر من نفسه لبركة انه بقى ينقذه من شاول <تصفيق> شاول كان داود بقى نسيبه فبقى يعوده وساعة الاكل يقعد معها الميت نوبة طلع عليه روح النجس نسكر رمحه ويدرب داود داود خلى وخد بعضه وقرب وكشف شاول نوبة نتيجة حفظه وحسده وغيره من داود خسر ابنه يونسان اللي وقف ضده وخسر ابنته ميكان اللي وقف ضده ولم يجدوا في ابيهما الصورة الروحية السليمة اللي تجعلهم يحترموه بولت الرسول في الرسالة الى اسسوس يقول اكرم اباك و امك دي الوصية الاولى في الناموس اللي بوعد وقال ايها الابناء اصيعوا اباكم في الرب يعني تطيع اباك جوة مخافة الله جوة وصية الله مش تطيعوا بعكس الوصية سيونسان غفظ ان يطيع اباك خارج الوصية وميكان الوصية رفضت ان تطيع اباها خارج الوصية وكل منهما هما انقل داود من يد شاول لهم دا فضح نفسه فضح نفسه مش استعراض ان يفتل داود دا اراد ان يشرك الاخرين في هذه جريمة فوصل العبيد بكو انهم يقتلوه واصطى ابنه انها تقتله واصطى ابنه ان يقتله ما فيش خيش فبدأ يحاربه بنفسه اخذ ثلاث ثلاث جندي وطارد داود من برية الى برية هذه عجيبة انت عارف انه دار ربنا معاك تطريده ازاي لانت لما تعجيش انك بتعادي ربنا هم يهموش ان يحادي ربنا قصة شاول الى حد ما تشبه قصة فرعون لما واقف ضد موش عارف انه موشة مع ربنا وعارف انه موشة بيعمل معجزات وعارف انه موشة ممكن ينقذه من الضربات لكن مع ذلك وهي ضده ضد الشعب ليه الذات وما من خطايا كثير صحيح من حق نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل الله يحفظها إلى حياة الأنبي وصل إلى نوع من العناد ومن الجهد ومن مقاومة الله ومن مقاومة رجاله فحضر جيش من ثلاث وخرج ليبتو الداود كما ورد في سمويل الاول اصلاح اربع وعشرين و ستة وعشرين قالوا له ان داود في برية انجد فاخذ شاور ثلاث رجل منتخبين من جميع اسرائيل وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعود ودخل في كهر جنات قلانا اصحاب داود قالوله قادي ربنا دفع هذا الرجل في يديك فتقتله قالهم لها هاشا لي ان اعمل هذا الامر بالسيدي مسيح الرب فامدت يدي اليه لأنه مسيح الرب هو فربخ داود رجاله بالكلام. ولم يدعهم يقومون على شاول اللي حصل كل اللي عملوا ان قطع جزء من شوقه وخذ بعضه ماشي بعد ما صحي شاول نداه داود من بعيد قال له يا سيد الملك برضو يا سيد الملك التفت الى الشاور خر داود وسجد امامه وكيره الى الارض لم يرد ان يكتب وانما حق يوريه انه هو وقع في اده ومعملوش حاجة قال له انظر يا سيدي الملك طرف جبتك بيديك فمن قطعي طرف جبتك وعدم قتلي اياك اعلم وانظر انه ليس في يدي شر ولا جر ولم اخذ اليك وديك شافت عيناك الى ايدي لما فرغ داود من الكلام قال شاور هذا صوتك يا ابن داود ورفع شاور صوته وبكر نبل داود كان اقوى من حق شاور ومن كراهية شاول شاول شعر ان كان دوود يقدر يقتله ده قطع من الجبه بتاعه وشاه هو عايش ومش كان يقدر بطال ما يقطع جبته يقطع راسه زي ما قطع راسه اليس لكن لم يفعل فهو تعب من نبل دوود كان هذا النبل اقوى من الندال التي يحاربون به رجل يقدر يقتله ومقتلوش ولما كلمه سجد له وقال له يا سيد الملك فبكت بكت ابثرا من نبل داود ولما راجل يبكي تبقى صعبة المرأة لما تبكي شيء عادي البكاء عندها يعني عادة لكن لما الراجل يبكي تبقى صعبة عشان كده الابن في البيت لما ام لو امه بكت ما بيتقصلش كتير لكن لو ابوه بكت يتحطم ابوه راجل ومش بس راجل ده راجل وملك وقاسي وجديد على الرغم من رجولته وقوته وشدته وملكه وقسرته بكى لأن نبل داود أبكاه محضرش عليه بكى تأثرا من هذا النبل وقال له هذا أنت يا ابن داود ورفع صوته ورك. ثم قال لدوود أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازتك شرا والآن إني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك المملكة فإحلف لي بالرب أنك لا تطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسمه فحلف داود لشاول ثم ذهب شاول الى بيته وداود خرج ورحل الكثير المهم اللي عايز اقوله في هذا الموضوع ان شاول لما بكت اثرا وحلف لداود معه عهدا وقال له انت ابر مني كانت يقزى مؤقتة لكن الحقد اللي في قلبه هو هو والقسو اللي في قلبه هي هي دي كانت مجرد سيارة من النعمة لكن رجع بعدين شاول لما عرف ان داود موجود حسة تاني جري وراه برضه الثلاث تلاف جندي التوبة الحقيقية هي توبة تغيير القلب من دوه لكن شاول قلبه ما تغيرش من دوه نبل دوود أثر فيه لكن قلبه زي معقول بكل ما فيه من حقد ومن حزد ومن غيرة ومن خوف على مملكته هو هو زي فرعون كان يجي في واحد من الوقات ينده موسى وهارون ويقول لهم انا اخضعت الى الرب اصالوا عني ربنا يرفع عني الضربة دي اضع قوية الى الرب اصالوا عني ربنا يرفع عني الضربة دي اضع قوية وقاسبكم وما في شيء يرجع ثاني كما كان المهمة في تغيير القلب من جوه رجع نوبة ثاني ويشاول برضو بيجري ورا داود واتخبص مظارة وبعدين نام وبرضه رئيس الجيش بتاعه نام ودوود شاف حكاية دي دخل جوه المظارة لقى شاول نايم والرمش اتاعه جنبه والكوز بتاع المية جنبه فاخد الرمش واخد الكوز وشاف شاول ما عمله اشحاج كم يقدر يأكل؟ قول لي ها لي من قبل الرب فمد يدي على المسيح الرب انه المسيح الرب هو ما ادري مع انه عارف عارف شكله وعارف حدو وعارف قصته وعارف, وعارف رجوعه وكلامه في الشاي وبعدين بعد ما داوود اخذهم رمح قضى وزحف إلى الضفة الثانية بتاعة الجبل نادى على رئيس الجيش بتاع شاول ابنائر وقال له ازاي انك انت تترك سيدك الملك بدون ما تحرصه قادي رمح الملك وقادي الكوز بتاع المي انتم تستخلوا الموت لأنكم لم تحرصوا سيدكم الملك مسيح الرب بسروا شاوي هذا أنت يا داود ابني؟ مم. ابني نعم هيعمل واحد يقول ابني وما عندوش روحه لابوه بيقولها من لسانه لكن لا بيقولهاش من قلبه داود قال له وراء من ملك اسرائيل بيطارد وراء كلب ميت وراء برهوس واحد اطلعي انا عشان انت تجري وراي لهذا الشكل وبرضو في نفس الوقت رمح الملك اللي خده قال لازم نرجعه ده رمح الملك مش من حق ان انا احتفظ بيه ومش من شرف الملك انه يرجع والرمحة بتاعه مش في ايده ببه الرمحة اللي صوابه ليه وكان هيتلل بيه معلش من الرمحة اللي كان هيه تربيجه ناساها معلش رمح الملك يرجع للملك لان له كرامة الملك قال له ابعت واحد من الغلمان بتاعك وبعته النبل ده كان بيسحق شاول من جوه بيسحق كبرياءه بيسحق قسوته بيسحق كرامته لكن في نفس الوقت كما يقول الكتاب إن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته صعب جدا إن الإنسان يكون قلبه من دوه فردان داود كان بيغلق لكن عنصره الأصلي البر وكان لما يغلق الأساس عنده هو الروحيات والغلط شيء فارق يندم عليه ويبكي بكاء مرة لكن شاول كان العنصر الاساسي عنده هو الشر وكان لما يندم يكون الندم هو شيء طارق ومؤقت ويرجع فيه بعد حين وممكن يقسم ويرجع فيه خزمه وممكن يتعهد لداود انه ما يضروش ويرجع فيه تعهده لان الاطل من دوه تلفان الاصل من جوه تلفان اي توبة بالنسبة له تبقى توبة, توبة معقتة بتاعة وقتها وتروح بعد ري لان الاصل اللي جوه هو الشر اللي فيه المهم ان شاول لما دكت شعر بحقارة نفسه امام سموه داود اصعب حاجة على الانسان ان يشعر بحقرة نفسه لما واحد يحتكره من بره ما يقلش جايز اللي من بره دا شغيل لكن لما هو يحتقر نفسه من جوه دي اللي بتحطمه من جوه هذا انت يا اذني داود داود قال له ربنا يحكم بيني وبينه. بينا شعر شاول بحقر نفسه، واعتقد زوجه، وقال غني أبر مني، وكل واحد منهم مضى إلى سبيله، مضى شاول. يتبعه خجل واحتقاره لنفسه ومضى داود يتبعه نبله وسموه وارتفاع عن مستوى الشرف، وكان اخر لقاء بين الاثنين اخر لقاء بين الاثنين بعد كده شاول دخل في حرب ومع ان شاول منع استشارة اهل الجانب والعرافين الا انه بحث على انه يطلب عرافة وقل له هيجرأ ايه ودخل حرب زمان كان موجود سموئيل النبي يستشيره دلوقتي خسر سموئيل ومات سموئيل كان يطلب ربنا يستشيره دلوقتي خسر ربنا وربنا نبقاش يرشده لا بالأحلام ولا بالرؤى ولا في أي شيء خسر الروحيات وخسر داود أيضا يشاور مين يشاور الجانب العرافين ويقول لهم هتولي روح سموين علشان اسأله الانسان لما بينحضر في القطية احيانا بيظل ينزل ينزل ينزل ويجول تحت التحت التحت لغاية لما يصل الى القاع وهكذا صار شاوي دخل في الحرب وانهزم وقتل هو وأولاده كلهم بما فيهم يوناسان وسمع داود بالخبر واحد جدي يبشره اللي بشره ده دا وقابه داود اللي يدايي تقول على مسيح الرب كده وداود لما سمع بمقتل شاول بكاء بكاء هو ويوناثان لما قتل على جبال جلبوع واديها جبال جلبوع لا يكن صل ولا مطر عليه ولا حقول تقضيمات لان هناك سرح نجن القبضرة نجن الشاول بلا نفخ الشاول ويوناطان المحبوبان وال والخلوان في حياتهما لم يخترق في موتهما أخذت من النسور وأشتد من الأسود. وقال يهدنات إسرائيل التينة شاوي نبلت نبل داود شيء واضح جدا في الكتاب المقدس وله أنثلة عديدة للغاية فممكن يبكي على يونسان لأن يونسان بصريقه لكن يبكي على شاوي ممكن يمدحه الإنسان يقول أخفى من النسور وأشد من البسود لكن يقول الكلام ده على شاول نبيل الشخص الذي يبقى عدوه و هكذا كان دوود ومدح شاول ورثه فيما بعد نسمع دوود أحسن إلى كل عيل شاول. بعد ما صار هو الملك الحقيقي الفعلي وجد مرة استقال، هل بقي أحد من هيل تشاول أنا ما حسمتش ليه قلولي، ما تشاول ومعه خطوته وفقدوا وحسبوا، ولكن داود بقي في نبله وفي سموه وشاول لم ينتفع شيئا بمعاداة داود، ولم ينتفع شيئا بمحاربة لداود، ولم ينتفع شيئا من ذاته اللي كان بيتمسك فيها، ما هو محبة الذات ممكن تضيع الواحد، شاول ضيعت محبته الذات ووشره وزي ما لك من وجد نفسه. Jebaj a předal mušť. Petríte, nekajete, máte k němu. Když chalouse našel na mě, měl naše bohyni, moje oběť, zlomil mi si mám rychlejší křič. Bohy jsou ten dech na na jenána, تمت اوننديمت تي تي تي تمت لو انتيا پوكنوران سي ماسو Svět je jim noční a věnčen koryn. Zoufale se snaží, když přeň nove nani vlon. Noří na kdevniši, je mě, smoří, smoří, smoří. Snaží, když vlonom dějí, smo. A bárátko وبركة القديس ماري مورفس والقديس الأنبر ويز والقديس العزراء أولاً وإخيراً بركاتهم وخداتهم ومعوناتهم وراحلتهم وإشراعاتهم فالتكر معنا كلنا أمين داخل السلطة النور أمين يا سيسور تكور منابئرين وينانا تكهرين الثمنانا تكهرين جفنوغينا نقول جيسو كتاتي غوم ننبيهون مبهزون نبيه مايه الشيء أمين اللهم قلنا مصحين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتاكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسیح يسوع ربنا لأن لك الموسى ما حب الله من أرب ونعمتيتين رحيم وشركة محبة رحصت استقر مع جميعكم أمدوا بالسلام السلام مع روح تأيذ